أنو اهلا بكريك كونتم اهلا الذكر ان كنتم لا تعلمون زكاتي <تصفيق> دوكان بنلخي كريني كالوبالكانيا بللخي فروشتنيان دياريدا كريت بنلخي فروشتنيشي اكيد قطو دنيا بي اوكل عليك هته او ند بدك او زكاد لو دديت شوكلاونه هزاران كريبت الامر تشيل بودك بالرواجي لسرقه زكار ددريع ايهما افضل السلام عليكم وعليكم السلام الجلوس عند الانترنت لطلب العلم الشرعي ام الجلوس عند المشايخ في المساجد ارجو توضيح ذلك والله بركاته انترنت خير هي وشر هي ولا حقی زور کس داشت زور جاتر ل خیره بو، چونکه خیره چی صافید نداده، خیره چی اگر ل سطح کن ت خیره داده ل سطح نوتوپینجی شرط داده. آوکام مسلمان الا مگر خوای جورا و کسب پارزه. تنها درجای همو فسادیک آوازه ل انترنت و. بویا کابر بفیل خوینه که ولی من طلبه علوم دکمه ل سر انترنت. نالی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 فيري تعالم وتكبر دبيت وفيري تدرجنا بطلب علم اواني لسان انترنت فيري علم وان الا من رحم الله زوري كان تمشى ذكي دوسي مساله يعني فتوى علماء بيستوا ديت او جا الاخوي هض بس الخلق ده او جا ديف 2 دروس ده كان مشكل دروس ده منوام بيستوا فتواه او اي اوانيه او جات خولق الكنز اقول تو فيري تكبر وتعالم خواب زلزانی که جوری دکه چون دانش تو آواز لمس جود دانشی به عادب و به بیدن جیوا خواهی برکت و رحمتی به سر علم فر به توضع فری آو نبوه بویا ایلا مر رحم الله دانه زلی زوری تیادای اما دانشی لمس جود مال اخوا در زبخ و انبیو مانه و خیری زوری تیادایو فری هیچ نکافری توضع دکا فری عادب دکا خویل خوش داعی بعدت یک تو اخوا دانش تو به بیدن جیجوی دگریبو قرآن حدیث أكمل الواسين آيات وحديث لما على كان لما الله نمسكوه تشونه. تعليم بيت تذكير بيت دروسته. أما بو جواني بيت دروس الحمد لله الله إن كنتم لا تعلمون